بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ وطلقوهن ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِي واتقوا الله وَمَا يُنبِتُ ٱلرَّبُّ مِن شَىْءٍ ۖ فَإِن كُنتُمْ بفاحكة مبينة وكلك حدود الله ومن يتعز حدود الله فقد ظلم نفسه لا تزهيل عل الله يخجث بعد ذلك أمرا وإلا بلون أجلون فإنفكون بمحروف أو فارقون بمحروف أو وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ينسق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتعكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء مقدرا وأن من المحيض من نسائكم إن ارتمتم فعدتهم ثلاثة أشهر والله لم يحض وهلات الأحمال أجلهم أن ومن يتق الله يجعل له من أمره مسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته to learn how to and drop them either or or or whether أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضحن حملهم فإن أرضحن لكم فآتوهن أجورهم واستمروا بينكم بمعروف وان تعاشرتم فسترجع له اخرى لينفق ذو سعه من سعه ومن قدر عليه فليوفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفيا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عصر يسرا وَقَأِيمٌ من عَسَى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ربها فَحَالَتْ فحاسبناها فَحَالَتْ بَنَاءَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَبْ وبان أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعز الله لهم عذابا شديدا الله يا الله إليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخلج الذين آمنوا وعملوا الصامحات من الظلمات إلى النور ومن صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الألهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له لبقى وطلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير